لَمَّا رَآهَا تَهتزُّ كَأَنَّهَا جِذْعٌ مُنخَرِقٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ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 بآياتنا أناتما ومن اتبعكم الغالبون